بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب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 وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم طائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين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 فلما ذاقا الشجره بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه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 و ا ل إ م و ا ل ب غ ي بغير ا ل ح ق و أ ن ت ش ر ك و ا ب ا ل ل لم ه ما ي ن ز ل به س ل ط ا ا ن وأن تقولوا ع ل ى الله م ا ل ا ت ع ل م و ولكل ن أ م ة أجل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 الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين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 واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق ب س ط ة فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون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 اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين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 ف عفوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء ف أ خ ذ ن ا ه م بغته وهم لا يشعرون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 وتمت ك ل م ة ربك الحسنى على بني إ س ر ا ئ ي ل بما ص ب ر و ا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون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 واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطه وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 ولا ت َ ك ُ من م َِ الغافلين ََِِْ إ ِ ن َّ الذين ََِّ عند َِ ربك ََِّ لا َ يستكبرون َََُِْْ عن َ عبادته ََِِ ويسبحونه َََُُُِّ وله ََُ يسجدون ََُُْ